أهلاً بكم في برنامج الحياة وأمل يا هو الأمل؟ في أصناف من الأمل؟ زي ما كلمنا في الحلقة الماضية واخذنا أراء الناس إن الأمل زي ما بقول أنه لما يكون الأمل موجود بيكون موجود اليقين ولما اليقين يكون موجود بيتولد الحب ولما الحب يكون موجود المعجزات بتحصل لما كلمنا على الدوافع وعلاقتها بالأمل وأن الدوافع لها قدرة عظيمة جداً عشان تحقيق أهدافنا النهاردة هنتكلم على الطاقة والطاقة البشرية وإيه زي ممكن نستخدم الطاقة طاقة الإنسان البشرية في تحقيق أملنا وأهدافنا لما يكون عندك دوافع عالية بتحس بطاقة عالية جداً والدوافع لك طاقة ولكن مش كفاية محتاجين طاقة تكون واضحة باستراتيجيات الواحد ممكن يستخدمها شوية شوية عشان يكون عنده طاقة جسمانية وطاقة شعورية وحسية وطاقة روحانية وطاقة ذهنية وتستخدمهم في أي وقت انت عايزهم يكون عندك طاقة عالية جدا في أي وقت من اليوم يا طريق هي الطاقة وبنسمع كثير جدا عن الطاقة والطاقة البشرية في الحلقة دي هديك معلومات كافية وببساطة جدا عشان تعرف ازاي ممكن تستغل الطاقة البشرية في تحقيق أمالك وأهدافك. الطاقة البشرية لها يعني علاقة كبيرة بتحقيق الأهداف بحيث إن الإنسان لو ركز بكل حواسه الذهنية والروحانية والعقلية يحقق هدفه بشكل سليم. كذي يعني الطاقة البشرية هي تؤدي إلى تحقيق الأهداف سواء بالإيجاب أو بالسلب. الطاقة البشرية تلعب دور كبير في تحقيق الأهداف والطاقة هي تعتبر العامل والأساسي في تحقيق الأهداف ولكن السؤال يبقى ما هي العوامل اللي تخلي الطاقة تساعدها تحقيق الأهداف العوامل أدى منها التحضير الثقافة العلم الصفاء الذهني الصفاء الروحي الفيجن الفوكس الاستراتيجية واحد يحط نصب نص بعينه هدف وفي تايم فريم له عشان عشان يوصل له طبعا ما في شك إن إذا البني آدم والإنسان يطوع نفسه تحت المجهود العصبي وتحت الضغوطات دائما يقدر يستطيع إنه يحقق أهدافه ولكن إذا في اضطرابات راح يواجه صعوبة في تحقيق أهدافه هي حق طاقة الجسمانية حق الطاقة الذهنية لو كان الإنسان ما عنده هدف معين يمشي عليه ويصير عليه ويحطه قدام عينه ما رح يقدر يوصل حق أي شيء ساعات ال... ساعات الإنسان يقول أنا ما عندي هدف أنا ما عندي أنا مو طموح أنا ما عندي أي شيء أنشي عليه بس لو يقعد بينه وبين نفسه يفكر عدل رح يلقى إنه أهدافه كثيرة متعددة يحط هدف واحد قدام عينه يقدر يمشي عليه فهذا يعني المورد البشري هو الأساس تحقيق الهدف. أعتقد حسب حسبك إنسان تفكير منظم. يدير الأمور بشكل إيجابي أعتقد هذه الأشياء هي الأمور هذه هي اللي توصل إنسان إلى الهدف بشكل مميز أكيد صفاء الذهن يساعد على, على أني أنا أنجز شغلي في درجة أكبر من إتقان وفي درجة أكبر من الجودة فعلا أنا أقول أن الذهن كل ما يكون صافي يأثر وايد يعني بحيث إنه لو كان البال مشغول أكثر من شيء يعني ما نركز بشيء واحد وحرام يعني لا رح نخلص بالموضوع الأولاني ولا الثاني إذا ما كان الشخص صافي الذهن بحيث أن ذهنه صافي يملك ما لديه من طاقة بحيث يستطيع الوصول إلى أهداف ما راح يصل الشخص هذا إلى هدفه فعوامل نجاح أو عوامل ارتباط الطاقة البشرية بتحقيق الأهداف علاقة وطيدة، علاقة أكيدة طبعاً الإجابة واضحة جداً وحنتكلم دلوقت بالتفصيل وباستراتيجيات بسيطة جداً جداً إزاي ممكن تستخدم طاقتك البشرية عشان تحقق أهدافك وأمالك في الحياة لما نتكلم على الأمل وفي برنامج اسمه الحياة وأمل وزي ما من المرة فاتت إن كل حاجة في الدنيا عبارة عن أمل لو إنسان ما عندهوش أمل يضيع ده حتى كل الك... الكائنات اللي موجودة في العالم كله لازم يكون عندها أمل عنده أمل إنه يعيش الخطوة اللي جاية على طول وأنا بقول باستمرار إنه كل شيء في الدنيا متوقف عليها التغيير والتغيير متوقف على أشياء اللي في الدنيا وده عايش بالأمل فالمين ذا كان على الطاقة البشرية اللي إحنا سمعنا كتير بالنسبة للفترة اللي فو في... الفئة اللي جاية هنسمع كتير جدا عن الطاقة البشرية بس زا ممكن هأمالي وأهدافي وأحلامي بقوة الطاقة هتشوف دلوقتي أدائ قد... الطاقة البشرية هي كل شيء بالنسبة لحياة الإنسان فمبناكلم أي أصناف الطاقة أي أنواع الطاقة هي ترى لها أنواع من أنواع الطاقة البشرية أول صنف من الطاقة البشرية هي طاقة جسمانية الطاقة الجسمانية الطريقة اللي بتحرك نفسك بها الطريقة اللي بتأكل بها الطريقة بتتحرك بها الطريقة بتشرب ماية بها الطريقة اللي بتفكر بها كل ده بدي لك طاقة جسمانية الطاقة الجسمانية طبعًا للأسف شديد معظم الناس ما بيفكرش زي يستخلي جسمه بطريقة رائعة عشان يقدر يوصل لأعلى درجات في حياته زي ما احنا سمعنا قبل كده إن الجسم السليم في العقل السليم الطاقة الجسمانية هكلمكم عليها بالتفصيل بعد كده لما نتكلم بعد كده تاني صار من أصناف الطاقة الطاقة الذهنية الطاقة الذهنية هل يا ترى كان عندك فكرة كنت نفسك تحققها والفكرة دي طول ما تفكر فيها تحس بطاقة عالية دي الطاقة الذهنية الطاقة الذهنية تجيلك لما يكون عندك هدف واضح لما يكون عندك أمل تحقق هدفك ده لما تلاقي نفسك مش قادر تستنى عشان تحقق الهدف لنفسك نائم عايزه بسرعة عشان تحقق الهدف ده أنا بقوله الطاقة الذهنية ولكن عندك الطاقة الروحانية يكون عندك جرعات عالية جدا منها فقط بالصلاة إيمانك بالله الروحانيات بتكون هنا في منطقة روا بتفتح لك السبع مراكز من مراكز الطاقة. في طبعا ناس بتفكر في الطاقة الروحانية مش فقط بالاعتقادات الدينية الطاقة الروحانية ممكن تيجي لك في ناس بتعمل تاي تشي ممكن تعمل ميديتاتيشن هي التأمل ناس بتعمل اليوجا في أصناف كتير جدًا من الحاجات اللي ممكن تعملها يجيلك طاقة رائعة وروحانية في خلال لحظات حالي السبع مراكز من الطاقة وفي الألفية دي هتسمع كتير جدا جدًا عن الطاقة البشرية وعلى حتى بقدرات الإنسان في إنه زي ممكن جسمه يعالج نفسه بنفسه. ده مش كده بس إذا تستخدم الطاقة أن يكون عندك طاقة عالية في أي وقت من اليوم حتى لما تبدأ تنزل حتى بعد الأكل وساعتها تقدر تحقق فيها أمالك وأحلامك لما بنتكلم عن لصوص الطاقة ودي من أهم الحاجات لازم نتكلم عليها الأول من أول لصوص الطاقة هل يا تارة ممكن تكون نمت عشر ساعات وبرضو قمت الصبح تعبان؟ لأن ليها أسباب السبب الأولاني أنك تكون فكرت آخر تفكير بالنسبة لك أنت كان تفكير سلبي فممكن الواحد يكون فكر تفكير سلبي ونام عشر ساعات لكن زهنه عمال يشتغل طول الليل عقله اللي واجه شغل طول الليل يقوم الصبح مدقق يقوم الصبح تعبان عشان كده مهم جدا الواحد يعرف زي ما قلت قبل كده ان المخ تم ببني على آخر تجربة وبيلغي حاجات كتير ويعمم حاجات كتير فطبعا بيعمم المعلومات الأخيرة اللي أنت فكرت فيها قبل ما تنام عشان كده القلق من ضمن الأسباب اللي بتوصل الإنسان لإنه يفقد طاقته والسبب الثاني الهض هل يا يطرق بيحصل هستعلك سؤال هل ممكن تكون ما بتفطرش خالص او بتاكل جامد جدا في الفطار في حاجة مهمة جدا عايزك تعرفها ان لو بتفطر جامد خصوصا الفطار بالذات اكتر من 82% من الدم بينزل في المعدة عشان عملية الهض يفضل فوق يا دوب 18% فمتقدرش توصل لاحلامك واهدافك عن طريق فقط 18% الشخص اللي ما بيفترش خالص فطبعا المخ عاوز المخ خد على الأكسجين مع جلوكوز فالمخ عايز جلوكوز فيروح للكبد يطلب من الكبد جلوكوز فالكبد يقول له زي ما يكون بيكلمه في الموبايل الناس في الموبايل طول النهار فالموبايل شغال بين الكبد وبين المخ يقول له اسمع الشخص ده ما فطرش فالمخ لو ثانيه واحدة فطر ما فطرش ما تفرقش معايا اطلاقا خد حاجة اسمها جلايكوجين وحولها واديني الجلوكوز بتاعي فتبص لاي الشخص في خلال اليوم الطاقه بتاعته تبدا تنزل شوية شوية ممكن جدا يكون عاصب يزيد عن اللزوم او يغضب بسرعة لان الطاقة بتاعته ضعيفة عشان باستمرار بكلم لازم يكون في فطار خصوصا الفطار هنتكلم بعد كده بالتفصيل في الحاجات دي لما نتكلم على تالت حاجة من من, من الاسباب اللي بتوصل الشخص لضياع طاقته لما بنتكلم على التفكير السلبي التفكير السلبي مش بس قبل ما تنام لو الشخص من النوع اللي بسرعة يزعل بسرعة فكر بطريقة سلبية بسرعة يلوم الناس بسرعة يقارن بين الناس بسرعة ينقض الناس باستمرار في تفكير سلبي باستمرار عمل يلوم الدنيا كلها على كل المصايب اللي بتعسله أو أي حاجة تحصل غلط يلوم الآخرين التفكير السلبي ده بيوصل لمرحلة إن المخ بيطلع بيخلي بيطلع طبعاً بيطلع رسالات بالنسبة للجسم بيطلع حاجة اسمها الأدرينالين الأدرينالين ده ممكن يدفع عن حياتك فشخص بيطلع كمية عالية جداً من الطاقة عشان يدفع عن نفسه الجهاز العصبي مشغول جهاز المناعة تعبان في لقي الشخص بيفقد الطاقة منه خليني نتكلم دلوقت إزاي ممكن واحد يعلي الطاقة بتاعته حولك على حاجة مهمة جدا في سبع مناطق من الطاقة البشرية والناس وحن... بتكلم كتير جدا على موضوع هذا في ناس بدأت تعالج بالطاقة البشرية ولكن أنا عايز أن للناس الطاقة البشرية ليها متخصصين لمسالة دي بالذات هنا أنا بشرحها لك عشان ممكن تستخدمها زي عشان تحقق أهدافك وأحلامك أول صنف من أصناف الطاقة أو أول مركز من الطاقة أنا بقول فيه سبع مراكز المركز الأولاني بسميه القبيلة إيه هو القبيلة؟ أنت أول ما تولكت وتبرمجت وكان عندك قيم بدأت تاخد قيم بدأت تاخد لغة قبل بها العالم بدأت تكون عندك إدراك للأشياء بدأت يكون عندك معنى للأشياء جوها القيم جوها اعتقادات دي بتبرمج أول طاقة عن طريق دي ممكن الطاقة تبوز منك إزاي؟ لو حسيت أنك ملكش رأي أن الناس باستمرار بتتحكم فيك ان أنت عندك قيم متمسك بيها والقيم دي ما هجيش بالقوة اللي ممكن تساعدك بعد كده ممكن الطاقة دي تبقى منتازة زي لما أنت بتقبل آخرين زي ما هم فأنت بتحترم الشخص الآخر زي ما هم بتتقبله زي ما هو فتبص الطاقة الأولينية تبقى منتازنة تماما الطاقة التانية بالسمية العلاقات الشخصية فأنت بتخرج من حيز القبيلة وكان في تحكم تام على خبراتك وعلى تجربك ومعنى الأشياء بالنسبة لك واعتقادك وقيمك وبتخرج للعالم الخارجي وعايز يكون عندك بعض التحكم في علاقاتك مع الآخرين فدي بنسميها طاقة العلاقات الشخصية أكاد شخصية وأنت تعال مع حد عايز حس إن أنت عندك عندك حرية في الاتصال مع الشخص ممكن تقول رأيك للشخص ممكن تتقبل رأي الآخرين ممكن توصل مرحلة تقول أنا عن عندي توافق مع شخص أو أنا قررت إن أنا أكون مع شخص أو ما أكونش مع شخص عشان الطاقة دي تكون ممتازة، ففي دي بترجع تاني تقول أنا بتخبر الناس زي ما هما ما بتحكمش في الآخرين، وفي نفس الوقت لما الناس بتتعامل معايا ما بخرجش حد لا يتحكم فيها ولا يتحكم في آرائي، فساعتها الطاقة دي توصل إياها منتشرة وبتريق رائعة، فأنتك الطاقة الأولانية هي القبيلة اللي فيها قيمك وتقداثك، والطاقة الثانية اللي فيها العلاقات الشخصية مع الآخرين اللي نفسك طالع، للطاقة الثالثة الطاقة الثالثة عن الذات داخل فيها التقدير الذاتي. الصورة الذاتية والاعتقاد عن الذات التقدير الذاتي عبر عن ايه؟ هل ممكن انت ممكن تحس مثلا ان انت بسبب من الاسباب ما بتحبش نفسك؟ ما بتقدرش نفسك؟ حس النجاح ومش ومشتك انت؟ التقدير الذاتي من الحاجات الخطيرة جداً إنه ممكن شخص بسبب عدم تقديره لنفسه ممكن مثلاً يشتري حاجات مش بحتاجها يتفرج على التلفزيونات ليل ونهار بيضعي وقته على الفاضي ممكن يتعصف زيادة النزوم ممكن يخش في السلوكيات اللي منهاش لازمة زي الشرب زي المخدرات ممكن حتى زي التدخين فالشخص يبص لقيه إنه تقديره الذاتي ما هوش بالقوة العالية ودي بتكون موجودة في الشكرة بنسميها الشكرة وده اسم جاي من الهند أساساً اللي هي مركز طاقة أو محور من الطاقة الحاجة الثانية في الطاقة دي بالذات هي طاقة الاعتقاد هي الصورة الذاتية كل إنسان عنده صورة داخلية مبنية عن نفسه شايف نفسه في الصورة دي مش ممكن يعمل أي حاجة مختلفة عن الصورة الزهنية فممكن إنسان يكون عايز يكون رائع ولكن مع ذلك الصورة اللي مبنية جواه ما هواش رائع فلازم يوصل لمرحلة يعمل تغيير في الصورة دي والحاجة الثالثة اعتقداته وثقته في نفسه لما حد يقول لك أنا واثق من نفسي، الثقة في النفس هي الفعل، فلما حد يكون بيقدر نفسه، عنده صورة ذاتية رائعة، الفعل بتاعه يكون في سقة يكون في اعتقاد مزبوط، لما حد بيفقد الطاقة دي، إيه اللي بيحصل له؟ أولاً تقديره الذات ضعيف، ما بيقدرش نفسه، ما بيحبش نفسه، طبعاً هنا عايز أوضع حاجة مهمة جداً، حب الذات ما هيش الأنانية، الأنانية اللي انت فيش اللي انت بس في الدنيا، لكن حب الذات اللي انت بتقول لله سبحانه وتعالى أنا تقبلت الهدية زي ما أنا. متقبل شكلي، متقبل عيني، متقبل وداني، متقبل شكلي زي منا ما, ما عنديش أي اعتراض إطلاقاً على الطريق لنا فيها بل بالعكس أنا متقبل نفسي وبقدر نفسي زي منا بالظبط لما يكون صورتك الذاتية رائعة يعني معنا كده أنت حاس أنت متزن في حياتك وبتروح الاتجاهات تحقيق أهدافك والفعل هو الثقة والثقة هي الفعل ودي وراها اعتقاداتك الشخصية فالجزء الثالث أو المركز الثالث من الطاقة اللي هو الاعتقادات في نفسك أنه هل أنت فعلا بتعتقد في نفسك؟ هل حاسس أن أنت بتقدر نفسك كفاية؟ هل صورتك الزيتية واضحة بالنسبة لك؟ هل الاتجاه اللي أنت رايح فيه هو اتجاه التحديد وتحقيق آلام آمالك وأهدافك؟ لازم توصل تصل وتقول لنا اعتقاداتي الزيتية ممتازة بالنسبة لي فشوف لغاية دلوقتي كان عندك المركز الأولي هو القبيلة أن أنت تبرمكت من الآخرين والمركز الثاني بدأت تتخرج البرمجة دي على العالم الخارجي والعالم الخارجي عايز توصل لمرحلة انت نفسك عندك شوية كنترول عايز شوية تحكم وانت بتتعامل مع الآخرين وجزء الثالث عندك اعتقاد تان في نفسك وده بيطلعك لجزء الرابع اللي هو الشعور والأحسيس بتبقى جنب القلب الطاقة دي نفسها طاقة شعور أحسس فيها طبعا شعور أحسس إيجابية والسلبية الإيجابية زي الحب والحنان والراحة والرحمة لكن لما توصل للسلبيات فيها القلق والطأط والاكتئاب والغضب كل ده موجود في الطاقة دي لما طاقة دي تكون بالدور بطريقة رائعة لما أنت تكون مرتاح نفسيا وغير كده بتنشر للعالم الحب وعن طريق الحب بتبدأ تفهم الآخرين تبدأ تحن على الآخرين ما تغضبش من حد بسرعة لما بتوصل لمرحلة بتفقد الطاقة في الطاقة الرابعة يعني معنى كده بتغضب بسرعة جداً بتحكد على الآخرين بتلوم الآخرين باستمرار بتفكر بطريقة سلبية وبتبعاتها الآخرين فطبعاً بترجع لك تاني لما نتكلم على قون العقل للواي هتعرف أن في حاجة اسمها قانون المراسلات الطريقة اللي بتفكر فيها في الآخرين تأكد أن هم بيفكروا فيك بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة عشان كده اللي بتبعاته للعالم بيرجع لك تاني واللي بتحديفه فوق بيرجع لك تاني من نفس النوع طاقة الشعور والأحاسيس لما تبعت للعالم من منطلق الحب بيرجع لك تاني من نفس المنطلق وبقوة أكبر بكثير. فالواجع عندك الطاقة الأولانية اللي هي القابلة، الثانية اللي هي بتكلم في العلاقات الشخصية والثالثة هي علاقات بتكلم على اعتقاداتك في نفسك والرضا اللي هي الشعور والأحاسيس بتوصل للخامسة اللي هي هنا في الحلقة دي بنسميها القوة الذاتية يعني إيه القوة الذاتية هاد يقولك أنا بحط حاجة في الفعل ومتأكد هتنجح مهما حصل. ما فيش حاجه اسمها فشل في الحياة في فقط خبرات وتجارب ما ما وقعت حق حاجه حق... تاني زي بقولك الياباني بقولك ايه لو وقعت خمس مرات وقف ستة لو وقعت ستة وقف سبعة لو وقعت سبعة وقف ثمانيه قالك لغايه امتى قالك لغايه ما تحقق اهدافك وامالك والحاجات اللي في الحياه فتبص تلاقي بتيجي منين الكلام ده من القوة الذاتيه القوة الذاتيه تقولك انت فعلا رائع انت فعلا ممتاز قراراتك عارف ان هتوصل لها بتسمرار مرن في اسلوبك وملتزم بأهدافك لما الطاقة دي تكون قوية حاسس أن أنت مهما عصل في الدنيا هتخرج وهتوصل لأهدافك ومهما وقعت هتوقف تاني فشوف كل طاقة بالدعم الثانية وعلى فكرة كل طاقة بتسرق من الثانية فأنتعك طاقة القبيلة وطاقة العلاقات الشخصية وطاقة الاعتقاد عن الذات وطاقة الشعور والأحاسيس وطاقة القوة الزيتية بعدما بتوصل هنا عند فوق هنا فوق الحجبين في النص بنسميها الطاقة الزهنية أي حاجة فيها تفكير ذهني تطلع من الطاقة دي أي حاجة فيها تخيل بتطلع من الطاقة دي فأنت وأنت بتتخيل أي شيء بتتكلم على أحلام اليقظة بتتكلم على الأمال وطبعا الأمال موجودة في المستقبل بتلسة ما حققتهاش لكن بفكر فيها حاجة تحصل في المستقبل فدي بتطلع من الطاقة دي لما الطاقة دي تكون ممتازة معنى كده أن أنت تخيلاتك للأشياء تكون واضحة ومتأكد أن أنت هتقدر تحققها وبعدين آخر صنف من أصناف الطاقة اللي هي مراكز الطاقة بتبقى في وسط الرأس هنا بنسميها الطاقة الروحانية أو بنسميها كراون شكره اللي هي الطاقة اللي بتخش لك من الله سبحانه وتعالى من وسط الرأس هنا وبتنزل شوية شوية وتنتشر في كل جسمك الطاقة الروحانية تبقى عالية جدا لما يكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى تكون ممتازة تنزل شوية شوية لما تلاقي نفسك بتبعد وعمل تروح لفقط تحديات الحياة وتنسى ان إنت أساسا موجود هنا في الدنيا عشان أنت روحاني عشان تعبد الله سبحانه وتعالى فلما حد تقول له إيه اللي أنت عايزه من الدنيا إيه أمالك من الدنيا أقول لك عايز فلوس محتاج تحتاج الفلوس كثير الفلوس والمادة دي طاقة أرضية بتاخدها من الرجليين من الأرض فالشخص اللي أماله كلها دنيوية بيوصل تحت لأنه نفسه بتشدل تحت لكن الشخص اللي أماله كلها وأهدافه روحانية الأول تخيل أنت بتيجي إزاي تيجي لك طاقة روحانية ممتازة فتوصل للطاقة تخليك تفكر بطريقة إيجابية توصل للقوة تحس إن مهما حصل بارتوع تحقيق أهدافك توصل طاقة الشعور والأحاسيس تحس إنك محت إنك انك مرتاح تحس إن مهما حصل حبك لنفسك وحبك للعالم حوصلك للنتيجة اللي أنت عايزها وبعدين بتوصل لطاقة اللي بعدها على طول اعتقاد بتعتقد في نفسك تماماً وتوصل لقبلها علاقاتك مع الآخرين تكون مبنية على الاحترام والتقبل التام وبعدين توصل للقبيلة القيمك نفسها بتتزبط وتتصلح وتتعدل عشان تتناسب مع كل اللي انت بتعمله في الدنيا دي طبعا أي حاجة بتحصل غلط بتحصل في الطاقة دي وطبعا كلام في الطاقة كلام ليس له حدود وأنا بس قلت أديك فكرة ان في سبع مراكز من الطاقة ومجرد ما تستخدمهم تقدر تحقق أمالك وأهدافك في الحياة تعني الكلام دلوقتي على استراتيجيات تدعيم الطاقة وتوصل للطاقة القصوى على فكرة هوريكم ح... حاجات دلوقتي وحنتناقش فيها ازاي فقط بتنفس ممكن تنقص حياتك من حاجات كتير بما فيها سكتات القلبية بما فيها تصلب الشرايين بما فيها الشقيقة بما فيها حاجات كتير جدا هتوصل يا احنا عملها دلوقتي مع بعض اول صنف من اصناف التنفس اسمه التنفس التفريغي التنفس التفريغي ومعناه ايه وممكن نعمله ازاي هل... هنت... هنتناقش فيه وهنتعلمه سوا بطريقة جميلة جدا والتنفس التفريغي له قدرة انت طبعا في خلال اليوم احنا بناكل وفي شوائب تبقى موجودة فالشخص يكون صاح من النوم وكراته الدم تبقى ماسكة افشا كده والشوائب جواها فاول غلطة الواحد بيعملها اول ما يقوم النوم طبعا هو نايم والجسم يبقى مسطح فيروح قايم من النوم وروح ماشي عشان قايم من النوم بسرعة فبيدي الدم موقف تاني غير اللي كان فيه هو كان نايم والدم مسطح ودي من ضمن الحاجات الخطر جدا ضيف عليها التفكير السلبي يروح ايا فجاه وروح ماشي فجاه وفكر سلبيا عشان كده معظم السكتات القلبية والحاجات دي بتيجي الصبح الشخص يجيله جلطة تجيله سكت قلبية لان تنفسه مش مظبوط مش هقول لك يعني ايه التنفس التفريغي التنفس التفريغي زي ما قلت دلوقتي له قدرات خطيره جدا وفي منتهى السهوله انت مجرد انت بتاخد الاكسجين بتاخد الشهيق وبتخليه وتحافظ على الأكسجين مثلاً لعشر عدات أنا بحافظ عليه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 وبعدين بتطلع الزفير من الفم شوية شوية نص الأرقام اللي أنت خليتها لو أنا خليت الأكسجين لعشر أرقام بطلعه في خمس أرقام يعني مثلاً خليته 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بطلع من الفم 1, 2, 3, 4, 5 ده التنفس التفريغ، فعايزك تبدأ شوية شوية، ابدأ مثلاً باربعه وطلع في اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة طلع واحد اتنين وبعدين زود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وطلع في ثلاثة واحد اتنين ثلاثة في الحالات دي بتعمل تفريغ لما بتحافظ على الأكسجين، بيحصل ان كرات نفسها تبدأ تمسك لما بتطلع شوية شوية بتبدأ تفتح والدم يبدأ يتحرك بسهولة في الجسم، فعشان كده أول خطوة هذيك تعملها. أول ما توم النوم خصوصا أقعد على السرير، لو نام على الكنبة أقعد على الكنبة، لو أنت في أي مكان أقعد في المكان اللي أنت فيه، لما حد لك والله يا أصلًا ترددن براح مش مهم نام على المكان أقعد طالما أنت نايم أقعد وريح نفسك تماما وأقعد وبعدين أعمل التنفس التفريغي لما تعمل التنفس التفريغي بتضبط الدم في جسمك وبعدين بتخلي الدم يتحرك جوا جسمك بطريقة سلسة وبطريقة ممتازة، وهذه الخطوة الأولية التنفس التفريغي، الخطوة الثانية باسمية تنفس الطاقة القصوى تنفس الطاقة هو عبارة عن اين؟ بتاخد نفس جامد وبطلع بنفس القوة تهد كما مرة وبطلع بنفس القوة انت اولا عملت تفريغ من الشوائب عشان كده باسمية التنفس التفريغي من الشوائب كده عندك قبلها بالليل فأول ما من النوم قعدت في مكانك عمل التنفس التفريغي وراح نفسك تماماً وبعدين ارتاح أربع خمس ثواني وبعدين طلع تنفس الطاقة القوة زي ما قلت الوالدي تنفس الطاقة القوة ان بنفس الدرجة اللي بيدخل بها الأكسجين طلع بها الأكسجين نفس قوة ذا تنفس الطاقة القوة لاحظ دلوقتي التنفس التفريغي ممكن نعمله مثلاً أربع أو خمس مرات تنفس الطاقة القوة بتعمله أربع أو خمس مرات فأنت دخلت أكسجين كثير جداً في الجسم وافتكر باستمرار المخ على الاكسجين والناس بتتنفس غلط والرئة ممكن تاخد قدرة وكميات رائعة من الاكسجين والناس بتتنفس اقل من تلت الرئة والهواء ببلهاش يعني لو كان بيتباع هو كان في ناس ماتت فعش كده عايزك تعمل ازاي؟ عايزك تتنفس ام للرئة خلي المخ على الاكسجين يبقى المخ نشط تماما وتطلع الشوائب اللي حصل بتنفس تفريني وبعدين تتباع على طول بتنفس الطاقة القوة دي تدخل القصوى. دي الاثنين دول بس ممكن ينقصوا حياتك من حاجات كتير جدا بتحصل خصوصا سكتات القلبية طبعا في حاجات تانية بتخش في في نفس المحور لكن ممكن تنقص حاجات وحاجات جدا سكتات القلبية تصلب الشرايين المايجرين ضغط الدم العالي واي حاجة ممكن تحصل بسرعة الصبح فاول حاجة التنفس التفريقي تنا تاني حاجة التنفس الداخل القصوى. ثالث حاجة فرد العضلات طبعا الانسان لما كل الساعةين من النوم عضلاته كلها بتبقي ماسكة مع بعضها عشان كده محتاج إن تشد عضلاتك. خد بالكوا وحملها ازاي? لنجي من دي من التدريبات الطاقة. ودي حكات بسيطة جدا. ولا فيها عيب. ولا فيها حرام. ولا غيرنا مزانية. ولا عملنا حاجة خالص. انت بس حط لديك الاتنين مع بعض. وبعدين بتتنفس لجوه، وبتعمل شد العضلات. فبتدخل طاقة في طاقة الشعور بقى حسيس. وبطلحها شوية شوية بتشد العضلات. وتريح نفسك شوية. ما خدش اكتر من كده. وبعد تعملها تاني. وتشدها الفوق. وتنزلها. وتراح نفسك تاني. وبعدين بتاخد هيك الاتنين لجوة. واكنك بتفصل حاجتين عن بعض. فالتنفس ده وفي نفس الوقت الشد ده بتخلي جسمك يرتاح تماما. فهدي التنفس الاولاني. واعمل شد القدام. والتنفس التاني. وشد الفوق. والتنفس التالت. وافصله مع بعض. ولما تيجي تتنفس بعد كده. وطلع ايدك لفوق. وبتتحرك ناحية تانية. وناحيتين وبعدين حرك نفسك تماما. كده انت جسمك اصبح رائع اللي انت عايز تعمله بعد كده حرك الدم ده شوية في جسمك تعرفين لا بمناكز على الواحد يقولك طب الحاجات دي علاقاتها هي بالامل تخيل انت عندك اهداف وعندك امال وعندك احلام لكن مريض كل شوية تمرض ابدأ اعمل حاجات اللي هي تدعم قدراتك تخليك توصل لاحلامك عشان توصل لها لازم تفكر بطريقة مختلفة عن اللي كانت قبل كده تفكر بطريقة استراتيجية خليه لك من الاول عندك اولا عشان يكون عندك طاقة ق ثاني حاجة تنفذ الطاقة القصوى ثالث حاجة فرد العضلات انك عضلاتك شوية شوية وبعد كده أنا الوقت اصبحت عندي الدم مسائل تماما عندي اكسجين كتير جدا في المخ في الجسم اللي أنا عايزه عايز احرك نفسي شوية عايز أحرك نفسي. فمجرد امشي في مكانك لا اكثر ولا اقل امشي في مكانك ماش عيب ولا حرام انا بشوف حولك حاجة بالنسبة اليابانيين اليابانيين اللي بيعملوه اي حد يخش شركة قبل ما يشتغل اي حاجة. تبص لها المودي له سيب كل حاجة سيب كل حاجة وقف في مكانك اتنفس مزبوط حرك جسمك شوية وتسألهم بتعمله كده ليه؟ قال لك لأن الشخص هو جاي من برة بيكون عنده مؤثرات خارجية بمفاكية طاقة سلبية مش عايزينه يبدأ في الشغل بطاقة سلبية لأن انتاجه حيقل فعايزين انتاجه وكون رائعة فخليه نظف الطاقة دي برة مجرد شوية تنفس شوية تحركات جسم فانا بقول لك مهم ج تنفس التفريغي. وتنفس الطاقة القصوى. وبعدين فرد العضلات. وبعدين عزك تمشي شوية في مكانك. مش هتاخد دقيقتين. ممكن تعملها بطريقة اقوى. ركز على حلمك. ركز على املك. ركز على هدفك. خليه قدامك. واكد انك بتمشي. بتروح تجيب وانت ماشي في مكانك. طبعا يبقى احلى واحلى. لو عندك مكان بتتنفس فيها وانظيف. وبتطلع تتمشى في شوية. فاخد بالك حلو مرة تانية. تنفس التفريغي. تنفس الطاقة القصوى وبعدين شدوا فرد العضلات. بعد كده بتمشي في مكانك. وكل داياته بخمس دقايق ما تزيدش عن كده. وبعد كده في حاجة اسمها عايز تروحها بعد من كده شوية اسمها الهرولة. يعني حاجة بسيطة وانت واقف في مكانك. وبرده ما فيهاش اي عيب. انا عندي ناس بيجولي في مونتريال في هناك. بوس لقيت شخص مسلا عنده تمانين سنة. ما بتحركش. بقول لك انا خلاص مش قادر مش قادر خلاص هموت لان جسمي كله تعبان انا ما بعملش اي حاجة اطلاقا شخص قاعد في البيت طول النهار يتفرج على التلفزيون وبعدين يقعد شويه وبعدين يأكل وبعدين ينام ويعمل نفس الشيء وعمال يكرر نفس الشيء هجيب طاقه منين فعلى طول عنده امراض عشان كده بقول للناس حرك نفسك شويه شويه مجرد ما طلبت منه ان يشم هواء نظيف ويمشي رجليه شوية بره حالته تغيرت تماما بحاجات بسيطة جدا من غير ما اقول له اي حاجة ولا ادويه ولا حاجه ببس حاجه بسيطه بالمنظر ده انت عندك تنفس الطاقة القصوى? الاول تنفس التفريغي. بعد انت تنفس الطاقة القصوى. وبعد عندك شد العضلات. وبعد عندك بتصير في مكانك. بتتحرك في مكانك بالهرولة. وبعدين عايزك تتخيل يومك. غمض عينيك. وتخيل يومك. هتلاقي اليوم رائع بالنسبة لك. تخيل يومك حتى تخيل حاجات صعبة. وانت فعلا بتحلها. وبعد تخيل اليوم. اكد لنفسك. كلم نفسك بطريقة كويسة. زي ما بتقول لان اكتشفت صديق النهاردة هو انا. جدا تقول اكتشفت ج بردو انا عايز اعرف ازاي تعمل مع صديق الداخلي وعايز اعرف ازاي دعم العدو الداخلي وخلي برضو يبقى صديق لي واكد لنفسك حاجات كويسة وبعدين مهمة جدا تفتكر اشرب مية كتير لان اكتر من 90% من الجسم عبارة عن دم مية فلازم تشرب مية كتير ما تستناش لما تعطش عشان ده معانا كده ان عندك جفاف اشرب خلي كباية مية قدامك خد شوية شوية لغاية ما تتعود لان جسمك مخك محتاج للمية غير كده عايزك تنظم وجباتك، مفيش فيش اي دايت زي اللي بيسميها دايت او تنظيم الاكل يمشي على كل الناس. دايت حتى كلمة دايت بالانجليزي بص الاول ثلاث حروف. دي اي اي يعني داي يعني موت. فلو انت تحط نفسك في دايت لقي معظم الناس اللي بيحط في نفسه. في تنظيم معين ومش عارف يستمر عليه. بيرجع قبلها ما فيش حاجة بسيطة. وتلاقي رجع تاني بزي ما كان. فطبعا عندك ناس يقول لك عنده اعمل دايت بتاع الموز. والشخص يقعد ياكل موز طول الشهر لما مناخله تبقى شبه الموزة في الاخر ويرجع بعد كده وما ما يتعلمش حاجة عندك شخص ياكل مثلا فقط فراخ على كده على طول الشهر لما تلي بيكاكي صوته طالع مش طبيعي فطبعا الحاجات دي كلها ما بتنفعش لازم الواحد ينظم نفسه وينظم وجباته وبعدين نعمل الحاجات المهمة جدا التمارين الرياضية عايزك تتحرك اخرج شوية شم هواء نظيف شوف العالم كانك بتشوفه الأول مرة في حياتك لان لان فعنا الطفل اول ما في الدنيا بيتحرك بيفكر كل حاجة بالنسبة له جديدة وعدين الاسف شديد احنا لما بنكبر بننسى ان احنا جوانا شخص عمال يقول لك انا عايز اكون سعيد عايز اكون ناجح عايزك اتحرك نفسك فدي ما فش حاجة بالمراكز بالعكس انت وكل ما عادت في المركز كل ما باستمرار عايز يكون عندك طاقة عالية وافتكر باستمرار الطاقة اللي عندك دي بتوصلك انك تحقق اهدافك والهدف جا منين جا من الامل والامل يوصلك لكل شيء باستمرار عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش بالأمل عيش بالحب وقدر قيمة الحياة يعني إيه إدارة إزاي؟ قرر أنك تكون مرتاح هل أنت مؤمن بالله؟ خلينا رياحك شوية بعد عايزك أعزك تعمل حاجة معي تاني أعزك تقرر معي بواجهة